قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبَادِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ قُلْ إِنْ ضَلَلْتُ فَإِنَّمَا أَضِلُّ عَلَى نَفْسِي وَإِنْ اهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي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 مريب. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلاً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 هل من خالق اللَّهِ الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا